Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim Tilka ayatul kitabil mubin Natlu alayka min nabaim Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun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 dan kita ingin menangkan kepada orang yang terbaik pada dunia dan kita membuat mereka bahagia dan kita membuat mereka bahagia. dan kita membuat mereka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 إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَهُ موسى فقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِي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 إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء وجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 ان سمنا جانب القور نارا قال لاهلهم كثوا اني انست نار لعل اتيكم منها بخبر او جذوه او جذوه من النار لعلكم تستلوا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَقِّ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَنْ يُعَقِّبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوطي لي يا من وعلى الطين فجعل لي صرح لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَو area وقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله وهو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلم أن ما يتبعون أهواءهم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 Raih-khil membawa k еёg tomar alaq. Jadi Allah, after Allah, SHE yang susahkan kepada Dieu. Benark價 bertanya'damanya, ril jamais tersandak. Dia أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرمًا آمنًا يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون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 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمن نومكنه بالأمس يقولون ويك أن الله يبس طر الزقلمي يشاء من عباده ويقدر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 والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون Inna al-lazhi fadah alayka alayka al-Qur'an laradduk ila ma'ad Qul Rabbi a'lamu man jau'a bil-hudah Waman huwa fi ضelal